بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إن الله سميع بطير الذين يظاهرون منكم من نتائهم الذين منكم ما هن أمهاتهم؟ ما هن أم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إن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 قبل أيّ تماس، ذلكم تواعظون به، ذلكم تواعظون به، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير. فمن لم, شهرين متتابعين فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فَصِيَامُ شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك, حدود الله وتلك حدود الله. وللكافرين عذاب أليم. وللكافرين عذاب أليم. ان الذين يحادون الله ورسوله قوتكم كما كبت الذين من قبلهم كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا يَوْمَ الله جميعا فينبئهم بما عملوا فينسبهم بِمَا عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. والله على كل أن الله يعلم ما في السماوات وما في ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ما يكون من هو ولا خمسة إلا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم, ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم ولا من ذلك ولا اكثر الا هو معهم ولا أكثر إلا هو معهم اينما كانوا ولا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ثم بِمَا عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى؟ ثم يعودون لما نهوا عنه, ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول. ويتناجون جاءوك والعدوان ومعصية الرسول. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيٌّ عِندَكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ وَيَقُولُونَ فِي فسهم له لا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها حسبهم جهنم يأصلونها جهنم يأصلونها تبث المصير جهنم أم يصلونها فبئس المصير يا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم, بالاثم والعدوان فلا تتناجوا والعدوان فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول فلا وتتناجوا بالإسم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى وتناجوا بالبر, بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون واتقوا الله الذي عليه تهشرون إن من من الشيطان ليحزن الذين آمنوا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 إذا قيل لكم تفسحو في المجالس ففسحو إذا قيل لكم في فافتحوا فافتحوا يفتح الله لكم ففسحو قيل انشذوا فانشذوا وَإِذَا طُلْنَا شُذُفًا شُذُفُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول إذانا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم, يدين جواكم صدقة. ذلك خير لكم وأطهم. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَشَفَقْتُمْ أَن تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجَاوَاكُمْ صَدَقَاتٌ فَقُتُمْ أَن تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَائِكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُذْكَى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأطيعوا الله ورسوله، بِمَا والله خبير بما تعملون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 ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ويحلفون وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا. أعد الله لهم عذابا شديدا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 الله شيئا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها يوم يبعثهم الله جميعا. يَوْمَ الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. ويحسبون أن على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ألا إنهم هم الكاذبون عليهم الشيطان فأنتهم ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخافرون ألا الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحددون الله ورسوله إن الذين يحددون أولئك في الأذل بالاذلين كتب الله لاظلبا ان انا ورسلي كتب الله لاهلبا ان انا ورسلي ان الله قوي عزيز ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تجد قوما بالله الآخر من حد الله ورثوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أبناءهم أو إفوانهم أو عشيرتهم أو أبناءهم وانهم أو أشيرةهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه, وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات, تجري من تحتها ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. خالدين فيها. خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه